الحمد لله يرغب العالمين الرحمن الرحيم مالك يرغب في إياك نعبد وإياك نسترد يا أيها النبي وتحرم ما أحذى الله لك تبتغي مرضى أسواجك والله رسول رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أثر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فإما نفسأت وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك طهير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن دائبات عابدة سائحة سيئة ومكارا يا أيها الذين آمنوا توه إلى الله ثوبة نصوفا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن Oh, yeah, we'll عالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستغي اهزل الصراط المستقيم get it done وَلَدَيْنِي مِنَ الْغُرْعُونَ وَعَمْرُو مِنْهُ وَلَدَيْنِي مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ وَمَرِيمَ بِنْتَ عَيْرُونَ الَّتِي أَخْرَجَتْ كُرْزًا جَنَّاتِ وكوب وصد د قلت ب كل في والك ب من الق